لا تَبْلُونَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا تَقُ فإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 119. ولهم عذاب أليم 110. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن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 117. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 118. إنك لا تخلف الميعاد 119. فاستجاب لهم ربهم أني لا ذكر ان او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا اكفرن عنهم سيئاتهم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 117. ومن تحتها الأنهار خالدين فيها نجلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار 118. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 117. وعاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 118. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا 119. أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون